اهلا بيكم آه. انا عارفة انكم مشغولين اليومين دول ربنا يساعدكم لان الامتحانات على ايه على الابواب وان شاء الله ربنا يوفقكم وياخد بايدكم لكم اطيب واجمل تمنياتنا جاتني رسالة ما استغربت الهاش ولا شعرت ناحيتها بتهشة ليه لاني بتوقع. كنت عارفة ايه اللي ممكن يكون فيها من قبل ما اراها بتقول صاحبه الرسالة قبل فضيلة العزيزة تحياتي قف دكتب بسرعه بسرعة وخط مش واضح قريبك لكن اعصب عني احنا تعبنا احنا زهقنا من ايه اكيد حضرتك عرفة اتضيقنا من الكلمة اللي بتتقالي من دول صبح وظهر وعصر ومغرب وعيشة وما بتتقال من ماما بتتقال من بابا المدرسات المدرسين اخت كبيرة بتتقال من راديو من التلفزيون ساعات خاصة تفتح الحلفيه احسن يقولوها طبعا الكتاب كمان بيقولها الجوه نفسه بيهتز بيها الكلمه دي زال ألف كار ري بس هجاها عشان منطقهاش من كتر زهق ايديه وتعري منها الكلمه هي ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر أصدقائي أكيد ابتسمتم زي ما انا ما ابتسمت يمكن بعضكم ضحك واللي فتح الراجل في اخر رسالة وما سمعش غير كلمة ذاكر يمكن بسرعة ما ديقيله علشان يقفله وما يتمحاش لأنها بقت شكوى عامة منكم إن أهلكم وقرايبكم ومدرسينكم طول الوقت بيرددوا الكلمة دي بشكل أو بآخر البعض يقول يا ابني ما كتاب ما مفتوح المهم مخك هو اللي يكون مفتوح ما تسترحش. وبتتكرر العباره بصور مختلفة وباصوات مختلفة وبردود مختلفه ذاكر مدام قلتولي ذاكر مش حذاكر انت بتعارض نفسك مش بتعاندنا ذاكري انت ما عندكمش غير الكلمه دي عندنا وعايزين نقولها من قلبنا كلمه مبروك بعد النجاح ذاكر بذاكر امال انا بعمل ايه لا انت بتلعب مش بتادي الواجب اللي عليك انت مش بتذاكر ليه بشم نفسي مش مش نفسي يعني شمي نطرسك بعد الامتحان مزاكرينك شوي وبعدين بقى أصدقائي بيحصل ده في أغلب بيوتنا ومع عدد كبير منكم وقليل قوي لما يكون الرد بكلمة منقف معنافية هبيحصل حوار القصير البسيط ده ذاكر حاضر ولازم تكون كلمة حاضر بتتقال بكت بكتة الأم وانا بشأتهم تجاوبوني بأمانة لو بتذاكروا كويس وبجديه هل حد هيقول لكم كرو لا لا ليه بفرصه للكبار يقولوا لكم الكلمه دي لا هي كلمه موسيقيه ولا هي غنو وما افتكرش ان في حد منهم نفسه يقولها او هو يقولها او عاوز يقولها غصب عنهم بينطقوها انتوا اللي لها ولو من البدايه ومن اول السنه كنتم ذاكرتم دروسكم أأكد لكم ما كنتوش سمعتوا الكلمة دي هل الكلمة دي بتتقال الشطار والأوائل ها ما تردوا ما أظنش <تصفيق> إنما بتتقال للي مش بيعمل الواجب ويأدي اللي عليه ولا إيه أنا كنت مفكر إنها بتقال الجميع ما افتكرش أنا بسمعها دايما مع إني شاطر يبقى السبب إن الواحد منكم في مذاكرته مش مقنع أعمل إيه بقى عشان أبقى مقنع أمسك الكتاب للنهار لا لازم تثبت من اعمال السنة إنك مذاكر لازم تكسب ثقه الكبار وتقدم الدليل على انك مذاكر علشان ما يقلقوش عليك الحقيقه ان اهلنا قلقانين علينا من غير لازمه مين قال انه من غير لازمه لازم يقلقوا على مستقبلكم ما هو مستقبلنا احنا لو انت حريف عليه مش هتسمع كلمه هم عاوزينكم احسن ناس أشتر ناس عاوزينكم مش تنجحوا بس لا تتفوقوا كمان عاوزينكم تؤكدوا انكم اولاد مصر والحضارة ما هي دي مش مجرد كلمة نقولها لازم نبقى قدها ليه الطفل في بلد تاني يبقى اشطر ومذاكر ودارس اكتر ليه تقبلوا دا اولاد ها يعني حضرتك تانا ما نبديقش وما نزعلش لما قولنا ذكروا انا مش عاوزة الكلمة تقلوكم من الاصل نفسي توفروها على نفسكم وعليهم يا رب يا حق ده في اديكم انتم مش فيه ابهات وامهات ما بيقولوش لولادهم ذكروا اكيد في. اللي اولادهم شطار وبيذكروا فعلا واللي مش محتاجين الكلمة دي واللي خلوا اباقهم وثقين منهم ومن حسن اداءهم لواجبهم مم. لان الام والاب مم. بيقولوا الكلمة دي وهم مش مبسوطين وهم مش مرتاحين. محدش منهم عاوز يقولها عمال على بطال أبداً دول هما بيتعبوا وبيتضيقوا أكتر منكم لما يضطر يقولوها يا أولاد ما بلاش يقولوها يا الله برا زي ما قلت لكم انتم اللي تقدروا تخلوهم ما يقولوهاش وما تخطرش على بالهم بالمرة آه بإننا ليل ونهار نزاكة آه عارفين ساعتها هيقولو لكم ما تشترياحوا شوية <تصفيق> ما هو لازم يقولوا ويطلبوا عكس اللي بنعمله. <تصفيق> معقولة ليه بقى يا أولاد ما حبش تتصوروا مسألة بالشكل ده أبداً. تعالوا ناخد الموضوع من د تعالوا نسال نفسنا ليه بنذاكر؟ ما اجابه معروفه طبعا عشان الامتحان وعشان ننجح اه دي المشكله لو بتذاكروا علشان تعرفوا علشان تتعلموا علشان ترضوا حب الاستطلاع عندكم فانكم تبقوا فاهمين الدنيا فيها ايه ماشيه ازاي علشان تاخدوا الاساسيات اللي بتبنوا عليها مستقبلكم لو بتذاكروا علشان ده كانت لفتكم على الدروس ما تخليش حد يقول لكم ذاكروا وقبل ما انسى يعني ايه كلمة ما مهي معروفة احنا ناقصين اسئله واختبارات <تصفيق> <تصفيق> انا مش بمضحنكم يا ولاد ولا عندي درجات وتصحيح وقلم احمد لكن بحب اعرف الامور واضحة ولا لا جايه منين كلمة مذاكرة واضح انها من الذاكرة انا عايز اعمل زي استاذنا في اللغة العربية ذاكرة يذاكروا مذاكرة جميل وصحيح وسليم واضح اننا اخترنا كلمة مش حلوة فعلا ياريتنا نقول بدلها ادرسوا لكن لان تعلمنا معلومات ومعارف عاوزين نعرفها ونحفظها ونتذكرها لما نمتحن فيها اخترنا الكلمة دي وواضح ان امتحاناتنا اغلبها اختبار للذاكرة فاكر قد ايه من اللي درسته وقريته وتعلمته ودي المشكلة التانية <تصفيق> لو نتوسع وندرس اكتر من اللي في الكتب ونستوعب دروسنا ونهضمها عمرنا ما نقلق في الامتحانات لكن انتو بتركموا الدروس وتحاولوا تحفظوها او بتعبيركم الزريف تسموها وتمتحنوا فيها وتنجحوا وبعدها ايه ننساها اه ده اللي ريحصل بالظبط يا او طب هل في قدامنا طريق تاني طبعا الفهم، الهضم وده أفهل كتير وقافية كتير من اللي بتعملوه بس محتاج يكون من أول سنة ومحتاج وقت أطول انتو في المذاكرة زيكم في الأكل محتاجين شاهية مفتوحة وتركيز وأوقات سليمة وفرصة للهضم. مش نملة معدتنا ومخينا ويبقى صعب ساعتها لإستفادة من اللي بناكله أو بنذاكره ده اللي بيخليني أسألكم بتذكروا ليه؟ جم كمان أسألكم بتذكروا إزاي وفين وإمتا وبتذكره ايه بسلط؟ الموضوع طويل زيه زي المذاكرة هو كمان عاوة عاوز عاوز مذاكرة <تصفيق> طب <تصفيق> <تصفيق> انت بتقول فيها واضح انها محتاجة من النفاع ده ضروري لان بعضكم بيقول مثلا انا ما بعرفش اذاكر لوحدش اه كتار جدا بيقولوا كده والبعض محتاج مكان مخصوص وحده انا كده مش ده صح طيب لو ما توفاش زميل تذكره معاه م. او مكان تذكره فيه م. ايه العمل هل تقعها ولا سهلا نحلها طب ليه ما بتقولناش الكلام ده من سنة قبل حتقولينه وليه ما بتذكروش من اول السنة يعني عايزة تقولي ان احنا بنغلط نفس غلطتكم ونركز على اخر السنة وايام من امتحانات احنا طبعا من اول يوم في السنة بنردد الكلمة اياها اللي بدنا بها كلامنا يا ولد ذاكر ذاكر يا باب الزبط ولما بيقرب الامتحان بنزود الجرعة بسبب القلق احنا نفسنا نقول لكم كل شيء عن المذاكره السليمة والصحيحه اللي تفتح قدامكم ابواب النجاح نذاكر فين بنقول في اي مكان بشرط التركيز زميل لكم على أضواء في الشارع صدقوني وعلى لمبة جاز وفي ظروف قاسية غزت عدد كبير من الإخوات مم. والزيتة والدوشة وبرضو بينجحوا ويتفوقوا سعر البوليس الدولي مرة في قطاع غزة لقى نور بيولع وينطفي اتصور لهم في لحظة إنها إشارات من جماعات فدائية عارفين اكتشفوا إيه لما رحوا عندها إيه طفل فلسطيني بيولع عشب بيذكر على ضوءه يا إلهي للدرجة دي حتى ده يوريكم ان الانسان بيقدر يتغلب على ظروف ازاي انا قريت ان لين كولين عارفينه عارفين كان بيظهر طول الليل يقرأ بنفس الطريقة دي <تصفيق> وده اللي خلاه لين كولين العظيم <تصفيق> ونفس الشيء مع الجاحز عارفينه <تصفيق> علشان كده بنقول لكم ذكروا في اي مكان مكتبة عامة او المدرسة لو مرتوحة بعد الظهر ممكن في المسكت ما تخلوش دي عقبة في طريقكم واخدين باكم طبعا دا مش معناه ان اللي ربنا سبحانه وتعالى دا ظروف افضل ما يستعملهاش في لازم بقى يحمد ربنا ويذاكر احسن لو عنده قوضة يذاكر فيها ولمبة كهربا مش لازم ابدا يكهد عنيه لو عنده زميل بيرتح للمذاكرة معاه اذا كان الزميل دا مش شاطر زيه يقدر يساعده ويشرح له حل. دا يخليه يراجع دروسه ويفهمها. اكتر اذا كان قادر على انه يفهمها الصديقه والعكس صحيح ممكن يستفيد من شطارة زميله اذا كان هو اقل منه بالشكل ده الزمالة في المذاكرة كويسة لكن اذا الاثنين عطلوا بعض يا ولاد اسمحولي بقى اقول للنوع ده من المذاكرة مم. لا على فكرة بصديلة مم. حضرتك كده سهلت المسألة وبصطيها خارج شعلا كده حلو قربنا ان ذات للمذاكرة مسهنة ونقدر <تصفيق> كمان <تصفيق> انتحن ابلاش حكاية الامتحان دي خليكم زي صديق لكم صغاية كان بيردد وهو اختريقه للامتحان جملة ظريف عارفين كان يقول ايه ايه انا عنقذ لكم انا رايح انجح واجيلكم بعد. شوية <تصفيق> كان واثق من نفسه ومن و لو عرفت تذكر ازاي ومش كل شوية تسأل نفسك اذاكر ايه واللي انت مذكره كويس تذكره تاني واللي انت مش مذكره تسيبه وتهرب منه على فكرة ده بيحصل كتير انا عارفة ومش عاوزة الموضوع ده ياخد منا كل الوقت لانه ممكن نرجع له تاني لنا كلكم ياللي بتسمعونا ايه الصعوبات اللي بتواجهكم واحنا نحاول نساعدكم على حلها بس المهم بلاش تضيق لما تسمعوا الكلمة الخالدة آه آه ذكره عزيزك عن طريقنا عايز اقول حاجة آه. نفرض ان الواحد منا مطلعش متقدم م. او يعني اخذ ملحب ولا حتى يعني عاد السنة هل الدنيا هتتهد اه ايه العيدة انتو بتتكلموا ببساطة كده عن ضياع سنة من العمر اطفال العالم بيتكلموا عن اهمية السانية الدقيقة مش بس الساعة يعني تضيعوا 365 وستين يوم في 24 وعشرين ساعه يعني كام يعني 8760 الاف سبعميه وستين ساعه يا الهي 8760 الاف وستين ساعه من عمرك ما عمري انا يا ولاد يا ولاد اللي بيعيد بيكلف الدوله والمجتمع فلوس وزمايلك هيسبقوك ابناء البلاد التانيه هايتفوقوا عليك ده مرفوض تكرار المواد في الاعاده ممل يا ولاد الفشل بيعقبه فشل لا انا ماحبش اسمع ده ابدا ما سمعتوش عبد الحليم بيغني بيقول ايه عمره ما شاف حد فرحان زي اللي فرحان بنجح مش غنوا بيقول الناجح يرفع ايده نغني في عيدنا وعيده مش غنوا بتقول كده يا ليه تنكتوا ايديكم ورؤوسكم ما اقدرش ده من اصدقائي برفضه وحتخلوني انا كمان اقول لكم ذكروا <تصحيح>